معاني يا معاني معاني وحق الله الجمع باسمك معاني اجيت المحفل قلبى اجي للمحفل جلبي مع عين تقدم بابك تشوففي تقدمي بابك تشوففي ومعوني ومعاني معاني تحب خير شولت فج اليها اتحت بخيرك ولطفك الي يا تحظ بخيرك ولطفك الي يا صلاه على محمد وعلي محمد يا من به همومي كذبي اقصد المعصومه تقوم من الشد وتطيع لكن في ساء اقصد المعصوم هادخد بالندي هالمعلومه اقصد لاختر رضا معصوم اقصد لاختر رضا معصوم اقصد الباب النجاه اقصد, اقصد الباب النجاة. اقصد فاطمه نسل الوبه قصد المعصوم اي من باع الخير اقصد وخل دم عينتك اقصد لاكثر رضى المعصومه اقصد لاكثر رضى المعصومه اي اقصد, أقصد لاكثر رضى اقصى صدر مضي الجناقصي دل ال... اقصى صدر مضي الجناقصي اقصى دمعتك هد الالعناء اقصى الذل المعصوم اكل هذا من زمان اقصى الذل روحي المحروق قل هدول من لوك اقصد ال... يا من لوك اقصد يا دمعتي من دمتك اقصد المحصومه وحاجتي اقسم قسم مفهوم اقصد إيه اقصد ظل اقصد ظل المعصوم للشاعر الاستاذ تاج راسي حسين قاسم السعيدي اي اقصد وصف الدليل اقصد الله اقصد وصف الدليل اقصد المعصوم اي بالهمه مولاتي اي اقصد صف الدليل اقصد العصوم اكلها ماولا تعني اقصد المعصوم عليك مش تكفي اقصد المعصوم اي عمك الحازل فخر بعلمه اقصد لاختار اقصد لاختار ايه اجسل دل الله الوسيع اجسل دل ايه الله الوسيع اجسل دل ايه من اصلط هالشفيع اجسل دل المعصوم بعجرك ما يضيع تفي <سؤال> مينك حاجتك ما تزوم اقصد الاكثر رضا هدي صيد الرضا محسوم ده هي قلها يا اكثر رضا سيد قلها يا اكثر انا احد الرافضه ضد المعصوم ايه قلها يا الهيا اختر رضى احنا احد الرافضه ضد المعصوم مهني بك اللي ما تتغصب مظلومه ابصدل الافكار رضا معصومه ابصدل الافكار رضا معصومه ابصدل صلوا على محمد وال محمد